وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدبس الخامس والأربعين من دروس العقيدة لازمنا في موضوع كبير أحد أركان الإيمان الخمسة وهو الإيمان باليوم الآخر وقد تحدثنا كمقدمة لهذا الموضوع كيف أن الإنسان قبل حمل الأمانة ليصل بهذه الأمانة إلى أعلى درجة من درجات السعادة الأبدية وأنه بحمد أمانة لا بد من أن يبتلى، وأن الابتلاء ثمن الجنة وفي الدرس الماضي والذي قبله أنضيناهما في الحديث عن الابتلاء وكيف أن الابتلاء سنة الله الكبرى في الدنيا وأن الإنسان لم يستحق دخول الجنة إلا إذا نجح في هذا الابتلاء واليوم إلى بعض السنة الثابتة التي سنها الله عز وجل في القرآن الكريم تأتي كلمة السنة سنة الله التي خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا كلمة السنة بالمعنى الحديث القانون والقانون بالتعريف الدقيق هو العلاقة الثابتة بين شيئين فاذا تحدثنا عن السنة المفترضة او المفترضة كلاهما صحيح التي سنها الله عز وجل سن قبيله الحديث عن القوانين الثابتة التي قننها الله عز وجل من هذه السنن الثابتة او من هذه القوانين الثابتة قانون الجزاء الرباني يعني في جزاء يعني اعمل ما شئت اتعل ما بدا كل شيء له ثمن الاحسان له جزاء والإساء لها جزاء، وذري الوالدين له جزاء، وأقوقهما له جزاء، والرحمة بالزوجة لها جزاء، والقصة عليها لها جزاء، والصدق مع الناس له جزاء، وخيانتهم له جزاء، أي عمل، فكري أو قلبي. أو كلامي أو فعلي صغير أو كبير فردي أو جماعي خاص أو عام معروف أو مجهول ظاهر أو خفي أي عمل يفعله الإنسان لا بد من أن يلقى جزاءه متى بعد قليل مبدئيا في الدنيا والآخرة يعني كل موقف تقفه كل كلمة تقوله كل عمل تعمله كل تفكير تفكر فيه أي شيء تفعله لا بد من أن تلقى نتيجته لذلك من الغباء والسفاجة والحمق أن تظن أو أن تتوهم تتوهم أنك إذا فعلت السيئات ستنزو من عقاب رب الأرض والسماوات اعمل ما شئت إن بكل حسنة ثوابا وإن بكل سيئة عقابا والبيان موجود والبر لا يبلى والذنب لا ينفى والبيان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان فالابتلاء كما قلنا يستتبع الجزاء يعني ما معنى أن تجري جامعة انتحانا وتنفق عليه مئات الألوف وتجمع من أجله مئات المراقبين وتزهد نفسها في طبع الأسئلة وفي اختيارها بحيث تغطي من هذا كله وأن تجمع الطلاب في شهر أو شهرين في قاعات بساعات عديدة يكتبون لو أن هذه الجامعة جمعت هذه الأوراق وأحرقتها وانتهى الأمر هل يعقل أن تفعل جامعة ذلك؟ ما دام هناك امتحان فلا بد من نجاح أو رسوب ولا بد مع النجاح من ارتقاء إلى صف أعلى ولا بد مع الرسوب من تضييع عام بأكمله. ولا بد مع النجاح في الصف الأخير من تعيين في وظيفة مرموقة أي يعقل أن يكون ابتلاء بلا جزاء من لوازم الابتلاء الجزاء أم بين الدرسين السابقين في الحديث عن الابتلاء وفي اليوم نتحدث عن الجزاء فكل عمل له جزاء فهميا من عرف ربه وعرف واحد الديان وتعامل معه فأخلص له وأحتمل لعباده يعني أنت حينما تخاف الله عز وجل ولا تغش مسلما أيعقل أن يؤثي رجل ليذف في قلبك الرعب لا والله إن خفته فلن يخفك الأحد وإن لم تخافه فسوف تخاف من أحقر الناس وسوف ترتعد فرائفك من أثمنها ثم أن تخافه وإما أن تخاف من عبد لا يخافه هذا الابتلاء لم يكون إذا كان أمام الإنسان طريق واحد يعني كيف نقول منتحل الإنسان كيف نبتليه إذا كان أمامه طريق واحد لا بد من طريقين لذلك كان طريق الخير والشر طريق الحق والباطل طريق الإحسان والإساءة طريقة الإخ... طريق الإخلاف والخيانة طريق الصدق والكذب طريق الشهوة والعقل طريق المدأ والمصبحة طريق القيم والحاجات ابدا لان هناك ابتلاء لا بد من طرق عزيزة كي تبتلى باختيار اكبرها او باختيار اسوائها من لوازم الابتلاء تعدد الطرق الاختيار ماذا يتبعه لو أننا خيرنا انسانا قلنا له أعطيناك حرية الاختيار لكن ليس أمامك إلا هذا الطريق ليس أمامك إلا هذا الطريق ذو الاتجاه الإجباري أين الاختيار؟ انتهى الاختيار أن إذا كان هناك طريقان لك أن تختار أحدهما فمن موازين الابتلاء أن يكون هناك طريق للخير والشر وللحق والباطل والإحسان والإساء وهذا الابتلاء الذي لا بد من فوق عديدة كي يتحقق وجوده لا بد من أن يتبعه جزاء محقق الجزاء كما قلنا قبل قليل وكما سنفسر بعد قليل بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة ولكن اعمل ما شئت كما تدين تدان. قد نعز وجل في آية محكمة واضحة يقول جل وعلا بوجه الله كل نفس ما كسبت هذه لام التعليم بل هو لام العلة علة خلقنا وعنة خلقنا مرة ثانية وعنة الدنيا والآخرة أن الله عز وجل لنجزي المات كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب الحقيقة من أسماء الله الحق وقد يقول أحدنا يقول الحق جل وعلا الحق اسم من أسماء الله ولا يتحقق الحق إلا بالعدل بل إن الجزاء أثر من آثار العدل الذي هو وجه من وجود الحق الحق يقتضي العدل من العدل ألا يكون المسلم كالمجرم قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين هذا استفهام انكاري يعني أن يكون هذا المسلم المستقيم الورع الطاهر العتيف المقي البريء العثور الرحيم اللطيف أي أن يكون هذا المسلم كالمزرم في معاملته إن كان كذلك فأين اسم الله العدل فأين اسم الله الحق تحقيقا للحق وتحقيقا للعدل لا يمكن أن يكون المسلم كالمجرم وهذه آية كريمة في سورة القلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما الذي يحمل الناس على المعصية تيههم ودلال من أن الكافر إذا حصل مالا وثيرا من طرق غير مشروعة فهو ذكي وهو حفيف وقد تمتع للدنيا كما يشتهي وينفع هذا الكافر أن الله عز وجل لم يعامله كما يعامل كما يعامل المسلم أفنزع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون آية أخرى وما يستوي الأعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الأعمى لا يستوي مع البصير والذين لا يعلمون ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي الظل ولا الحرور ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الخبر آية ثالثة وهي قوله تعالى: أن حسب الذين اجترحوا الصديات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وما ماتهم ساء ما يحكمون محياهم في الدنيا يعني حياة المؤمن بدءا من صحته مرورا بزواجه انتهاء بأولاده مع عمله مع مكانته مع سمعته مع راحه باله مع مع استقراره مع طيب نفسه مع سعادته هذا المؤمن من يكون كالذي يسترح السيئات وما يختلف استراحه السيئات من قلق وضيق وجزر وخوف وشعور بالقهر وخلوع ومصوبات تعتبر هذا الفاتح مصوبة في ماله في ولده في صحته في حريته هذا كله بينه الله عز وجل أم حكب الذين اجترحوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يعني إذا حكم الإنسان أن الذي يسترح السيئات سيعامل كمن يعمل الصالحات إذا حكم هذا الحكم فانطلق من حكمه هذا بفعل السيئات إن هذا الحكم سيسوءه أيما إثاءه سيسبب له الشقاء الكبير إن هذا الحكم رذان. آية رابعة. فمن وعدناه وعدا حسنا، فهو لاقيه. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو ثم هو يوم القيامة من المحبين. يعني نرد الله عز وجل أن نكون ممن وعد وعدا حسنا. إذا كان الله خالق السماوات والأرض قد تفضل ووعد عباده المؤمنين وعدا حسنا وعدهم بسعادة أبدية وعدهم بذنب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وعدهم بحياة أبدية ما تعب ولا نصب ولا قلق ولا ضيق ولا ضيق ولا فقر ولا مرض اذا كان الله عز وجل تفضل ووعدنا بهذا الوعد فوعده حق ان وعده كان مأسيا افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحبرين على كل الايات التي تقوم موازنة بين المؤمنين وغير المؤمنين كثيرة جدا في السجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقا لا يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون آيات كثيرة في مواضع كثيرة جدا في أكثر من مئة موضع في كتاب الله يجعل الله موازلة بين أهل الإيمان وحياتهم في الدنيا ومقلبهم في الآخرة وبين أهل الكفر والعصيان وكيف أن حياتهم سلسلة من المتاعب والمسائد والإرهافات وخيبة الأمل الآن من ال سنة الثابتة القانون الأول قانون الجزاء الرباني وإعلانه والقانون الثاني هو أن الجزاء أثر من آثار صفة العدل الإلهي من الأحاديث القدسية قوله تعالى فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وزعلته محرما بينكم ثلاثة ظالم يا عبادي كلكم ظالم إلا من هذيته فاستهدوني أهدكم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كثوته فاستكسوني أكسكم لو أن أولكم وآخركم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 وَسَأَلَنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَسْأَلَتَهُ مَا مَقَتَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي إِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمَخِيْطُ إِذَا غُنِسَ فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ عَطَاءِ الْكَلَامِ كُنْ فَيَكُونِ وَأَخْدِي كَلَامِ دققوا في نهاية الحديث فَمَنْ وَزَدَ خَيْرًا ومن وجد غير ذلك فلا ينؤمن إلا نفسه. لا ينؤمن إلا نفسه. الآن القانون الثالث قانون الجزاء الرباني بين الفضي والعدل. هذا القانون دقيق جدا هو أن الإنسان إذا استقام على أمر الله وفعل الصالحات يتفضل الله عليه بالجنة لكن الجنة ليست لازمة باستقامته وعمله الصالح يعني استقامته وعمله الصالح لا يستدعيان ذاتيا دخول الجنة يعني الطالب الذي يعده ابوه بشراء دراجة فمينة اذا نجح نجاح الطالب فقط لا يستلزم ذاتيا اخطناء الدراجة لو ان الطالب توجه الى بائع الدراجات واعطاه الجلاء هل يعطيه دراجة؟ لا بد من دفع الثمن الجلاء الذي ينبئ ان هذا الطالب قد نجح نجاحا متفوقا لا يعني انه يستحق بالدرورة دراجة الا ان الاب قد تفضل بهذا الوعد وانجز وعده فالمكافأة على النجاح مكافأة من باب الفضل المحض ولفة من باب الحق لو طالب لأب أو أبوه فقير وحقق نجاحا متفوقا لا أحد يشتري له دراجة النجاح وحده لا يستدعى اقتناء الدراجة لكن فضل الأب على ابنه بوعده بشراء دراجة عند النجاح فلذلك الجنة ندخلها برحمة الله ونقتصمها بأعمالنا فكرة دقيقة جدا هناك من قلنا فيها هناك من قال الجنة برحمة الله لا بالعمل فترك العمل فحرنا من الجنة الجنة برحمة الله معنى برحمة الله أنك إذا أنضيت كل حياتك باستقامة وعبادة وسلاة وصيام وحج وزكاة وورع وإحسان وطبحية وإيثار وذهاب هل هذه الأعمال كلها من دون فضل الله عز وجل تمكنك ذاتياً من دخول الجنة لا، الجنة من فضل الله عز وجل، فالعطاء الإلهي فضل، لكن العقاب الإلهي عدل، شتان بين الفكرتين، فأتابع توضيح الفكرة، إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس خل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت قال ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته من آيات كثيرة آيات كثيرة جدا ادخل الجنة بما كنتم تعملون وتركم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون التوفيق بين الآيات وبين الأحاديث يحتاج إلى دقة بالغة الإنسان إذا عمل عملا صالحا استحق فضل الله بعمله الصالح باستقامته وورعه وانضباطه وأدائه عباداته كذا فعل ذلك يستحق الفضل الإلهي أما أن تكون الجنة حقا لازما له يطالب به هذا غير صحيح ليس له أن يطالب بالجنة ولكن الله عز وجل وعده حق وعد المؤمنين بالجنة. إذا الجنة أو الدل إنما هو محض محد من الله عز وجل، وليس حقا ثابتا لك أن تطالب به. فعبادة المخلوق وطاعته لله عز وجل حق واجب عليه تجاه ربه، لأنه مسبوق بنعمه الكثيرة. التي تستوجب الشكر ولو أن المخلوط ظل حياته كلها في أعلى مرتبة من مرافل العبادة والطاعة والاستقامة لكان ذلك منه تأذية لبعض ما يجب عليه نحو ربه من شكر على نعم لا يستطيع إحفاءه يعني كل استقامتك وكل ورائك وكل عبادتك وكل أعمالك الصالحة لا تعدد شكرا بمعم قليلة أنعمها الله عليك من خلال معم كثيرة إذا دخول الجنة ليس استحقاقا ولكنه تفضل من الله عز وجل إن أعمالك كلها تغطية لما سبق من فضله من نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد الارساد. الإرساد يستخلص من هذا أن الجزاء بالمثوبة على ما نفعل من خير إنما هو فضلا من الله نستحقه بكريم وعده وليس لنا فيه حق ذاتي الحقيقة الثانية على خلاف هذه الحقيقة وحيث كان الإيمان بالله وطاعته حقا واجبا على المكلفين كان الزقوب والعسيان مستيجبا من جزاء بالعقوبة ضمن قانون العدل الإلهي لا واحد سرق من الآخرين ومن العقاب يجب يجب العقاب عليه تحقيقا للعدل الإلهي هذا الذي طلق زوجته من دون سبب مبرر فشردت على الله عز وجل وانحركت وكان هو السبب وهذا الذي أساء إلى جيرانه فاعتزى عليهم وعلى أموالهم من دون سبب مبرر كان هذا عضوانا يستحق الجزاء بحسب قانون العدل الإلهي فالجنة يدخلها تفضلا وأهل النار يدخلون النار تحقاقا وعقابا في حقوق أول هذه الحقوق حق الله عز وجل وحق الأنبياء وحق العباد وحق الذي تعاملت معهم فجهنم بالعدل والجنة بالفضل هاتان, هاتان الحقيقتان يجب أن تكونا ما ماتبتين امام كل مؤمن مما يؤكد هاتين الحقيقتين قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض وليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسن ليجزي الذين اساءوا بما عملوا وليجزي الذين احسنوا بالح آية أخرى توضح هذه الحقيقة وهي قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك السيئة تصيبك استحقاقا وأن الحسنة تأخذها تفضلا لو كان العمل الصالح يقتضي بذاته الجزاء، لقال الله عز وجل: وما أصابك من حسنة فمن نفسه، لا. العمل الصالح جزاؤه فضل من الله عز وجل. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسل ماك للماء رسولا وكفى بالله شهيدا. إلا أنه الفضل نوعان، إما أن يكون الفضل بالإكرام، وإما أن يكون الفضل العفوي. لذلك إن الله لا يغفر الجنس به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن هذه القوانين. التي قدمها الله عز وجل أو عن هذه السنن التي سنها الله عز وجل وننتقل بعد ذلك إلى ثلث الإيمان باليوم الآخر والآن إلى بحث جديد من إحياء علوم الدين نحن في دعوث فابقة أنهينا باب العلم بفضل الله عز وجل وأنهينا باب الذكر وأنهينا باب آداب الكسب وآداب والحلال والحرام واليوم ننتقل إلى آداب السفر فيقول الإمام الغزالي رحمه الله اعلم أن كل من سافر وكان مطلبه العلم والدين أو الكفاية بالاستعانة على الدين كان من ثالثي سبيل الاخرة الانسان العاقل لا يتحرك الا بهدف حتى اذا سافر الانسي تفر في احيه قال عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يعني اذا كان واحد جالس في بلده اموره من بلده، استقامته متوافرة فلو أنه سافر الى بلاد الكفر والفسق والفزور حيث البنى على قارعة الصريق وحيث الاختلاف بابتع صوره وحيث البرامج التي تثير الشهوات لو أنه سافر إلى هذه البلاد بقصد سياحي أو قصد للإبطلاع كما يقولون للإبطلاع لو أنه سافر بهذا القصد فانزلق في البناء أو انزلق في ارتكاب بعض المعاصي وعاد إلى بلده واستمرأ هذه الحياة وحن إليها كل مرة فكان هذا السفر وبالا عليه وخسر به دينه لذلك البؤمن لا يتحرك إلا وفق هدف النبي وفق نية طيبة وفق قصد شريف اعلم أن كل من سافر وكان مصلبه العلم والدين أي الكفاية للإستعانة على الدين كان من ثالثي سبيل الآخرة وكان له في سفره شروط تلحقه بأعمال آخرة من هذه الشريط أولا القسم الأول السفر في طلب العلم يعني واحد ساكن بقرية إذا سافر إلى المدينة ليتلقى العلم فله بهذا السفر بكل خطية خطاها وبكل درهم أنفقه أجرا كبير لا يعلمه إلا الله إن هذا الذي يأتي إلى المسجد من مكان بعيد لا يستوي مع الذي يأتيه من مكان قريب هذا الذي يمضي ساعتين قبل أن يصل إلى نعاد الدرس لا يستوي مع من يأتيه من مكان قريب فحينما يترك الإنسان بلدته أو قريته أو بلده الذي يأتي من مدينة من مدن المحافظات إلى دمشق ليستمع درسا في العلم ليس أجله كأجل الذي يأتي من قضاء من أقضية دمشق فاستفر في طلب العلم هو إما واجب وإما نفل وذلك بحسب كون العلم واجبا أو نفلا العلم واجب طلب العلم سريبة على كل مسلم طيب أي علم هو النافلة حقيقة في حد أدنى من العلم لا تقوم حياتك إلا به لا تستطيع أن تنجو من النار إلا به لا تستطيع أن تبيع وتشتري من دون أن تقع في الربى إلا به لا تستطيع أن تصني إلا به العلماء سموا هذا العلم العلم الذي يجب أن يعلم بالضرورة هذا العلم واجب فإذا كنت في مكان ليس فيه علم من هذا النوع فسأوكي لتلقي هذا العلم فرض كفرض الصلاة استثروا بغيت العلم إما واجب أو نفل واجب ل المستوى الذي لا بد من أن يعلم بالضرورة. يعني أنا حينما أعطي ثيرا في الإنسان هذا الإنسان في معلومات يجب أن يعرفها بالضرورة وإلا يسكت الحادث. يجب أن يعرف كيف يشغلها وكيف يقرأ بها وكيف يوجهها وكيف يوقفها وإذا أي مضى مصباح البيت يجب أن يقته ثورا. وإذا ارتفعت الحرارة يجب أن يقف فورا وإذا سعر بخير في النقوة يجب أن يقف فورا فالذي يقود السيارة يحتاج إلى معلومات ضرورية أتاسية لو أنه لا يعرفها لأهلك نفسه وأسلف السيارة هذه المعلومات يجب أن تعلم ذي أن تؤمن بالله خالقا ومربيا ومسيرا أن تؤمن بوحدانيته وأن بيده الأمر كله وأن تؤمن بأسمائه القصنة وصفاته الفجمة وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالملائكة والكتاب والنبيين وأن تعرف أحكام الثلاث وأحكام القيام وأحكام الزكاة وأحكام الحج وأن تعرف معنى الشهادتين يعني أن تعرف أركان الإيمان وأركان الإسلام هذا علم يجب أن يعلم بالضرورة فالسفر بطلبه طرد واجب ومن ترك السفرة وهو يجهل هذه الحقائق مات عاصيا اما اذا سافرت من بلدتك الى بلد اخر لتتبحر في علم الحديث التبحر في العلوم مثل معرفة الاساسيات منها واجب. اما اذا سافرت الى بلد اخر لتأخذ شهادة عليا في علم الحديث او في علم اصول فقدي او في علم القراءات او في علم المواريث او شهادة في الطب او في الفيزياء او الهندسة اذا طلبت العلم النافل فاستفروا اليه نافل اما اذا طلبت العلم الاساسي فاستفروا اليه حكم واجب فرض على كل مسلم لذلك قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضه على كل مسلم والعلم المقصود هو العلم الذي يجب ان يعلم بالضرورة اذا واحد جهل التوحيد واشرك بالله عز وجل وعصى الله اغضاء لهؤلاء الذين استكهم مع الله اهلك نفسه فحضور مجالس العلم من اجل ان تعلم انه لا اله الا الله لا لرضا قائله الله ولا نغطي إلا الله هذا الحضور فرد بل هو فرد علم لكن الألوم الأخرى فرد كفاية إذا قاو بها البعض فقطت عن الكل فالإنسان يجب أن يعلم علم اليقين أنه ولا أنا ما لعلقة به الألم أنا تاجر لو كنت تاجرا أو كنت سامعا أو كنت في أي اختفاص طلب العلم الديني بالمستوى الذي يجب أن نعلمه بالضرورة هذا فرض واجب وفي بعض الأحاديث طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم. هي الجلة إلى المسجد ليست تفضلا منك ولكنها فرض عليك فرض عليك يعني والله اليوم عندي سهرة اليوم مشغول اليوم في عنا موسم، اليوم سوق حامي، اليوم في عنا صفقة، اليوم في دور في عنا اليوم، هذا كلام مرفوض عند الله عز وجل. طلب العلم حتم واجب على طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم. جابر رضى عبد الله رحل من المدينة مسيرة شهر. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بلغه عن عبد الله بن أنيس حتى سمعه منه وقال الشؤال لو سافر الرجل من الشام إلى أقصى اليمن في سرنة واحدة تدله على هدى أو تده عن ردى ما كان سفره ضائعا سويل العلم كان قديما الإنسان سافر من من المدينة إلى البصرة ليتحقق من حديث واحد كتب الحديث في المكتبات ملأ في أي مكان في تنتج علم يعني سبحان الله الأمر الآن مستر إلى درجة مذهلة لك أن تحضر مجلس علم إلى جانب بيتك وتستمع إلى العلم من دون من دون أي شيء ما فيك الزور طبيب ومعك مبلغ ثلاثا المحامد باستشارته والطبيب والمهندس إلا إذا حضرت مجلس العلم لا في رسم دخول ولا في أتاوه ولا في شيء إطلاقا طبعا قال يقوم قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا يهم مهتدون يعني لفضل الله عز وجل أن العلم به مبدول بلا ثمن وعلامة سبس الداعين إليه أنهم يدرونه بلا ثمن القسم الثاني من السفر أن يسافر الرجل من أجل العبادة كحج أو زهاد الزهاد عبادة والحج عبادة فإذا سافر رجل بأداء كريبة الحج فهذا سفر لا لطلب العلم ولكن لأداء العبادة وأيضا هذا السفر مشروع ومثاب عليه ومن أعمال آخرة وفي الحديث الشريف لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة متاجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. الحديث بقوق. معنى هذا الحديث أن بقية المساجد كلها سواء. واحد أنا والله ناوي مازر أطلع قلبي بالجامع الأمن ترى حلم. قالوا فضل جميع المساجد في أي بقعة من بقاع الأرض سواء. إلا هذه الثلاثة لا يسافر إلى إليها أما السافر إلى مسجد ما له علاقة بهذه المساجد هذا السفر غير مشروع لأنها لأن المساجد كلها عند الله سواء إلا هذه المساجد لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد يعني قد يفهم من هذا الحديث فهما تقيما ان الانسان ما لحق ساخر مثلا الى اي مكان اخر لا لا تشد الرحال الى المساجد الا الى ثلاث مساجد هذا الحديث متعلق بالكثر الى المساجد فقط اما السفر الى مكان اخر من اجل التجارة مباح مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى في عنا سفر ثالث أن يكون السفر بالهرب من سبب مشيش للدين يعني في بعض البلاد بعض المسلمين سافروا منها إلى بلادنا إلى بلاد آمنة يعني في دلادنا هذه, في هذه تقام شعائر الدين فإذا واحد يعني خاف على دينه من الضياع او من الفتح او الفزير اذا لم يضمن في بلد ما عثة بناته فسافر باهله الى بلد تقام فيه شعائر الدين هذا سفر ايضا مسرع هذا هو المزاك من سبب مشوش للدين اي انفرار مما لا يطاق وشيء آخر هو السفر هربا مما يقدح في البدن كالطاعون أو في المال كغلاء السعر أو ما يجري مجراه ولا حرج في ذلك يعني إذا كان أصاب الحياة المادية عطب كبير بحيث تعطلت بهذا العطب عن العبادة أيضا السفر المباح إما لسلامة في دينك أو لسلامة في دنياك أو طلبا للعلم أو طلبا للعبادة هذه أربعة أقصان مباحة في السفر أما سفر سياحي حيث المعاصي والموديقات والاختلاص والزنا على قارعة الطريق هذا السفر غير مشكور قال عليه الصلاة والسلام من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذنة الله هذا الإنسان باختياره أقام مع المشركين برئت منه ذنة الله إما أن تنجو بدينك وإما أن تنجو بدنياك وإما أن تطلب العلم وإما أن تطلب العبادة أربعة أسباب مشروعة بالسفر يرضى الله عنها هذا؟ فالسفر كما قلنا قبل قليل إذا كان لطلب العلم من النوع الذي يجب أن يعلم ذي فهو فرض وإذا كان لإستبحر في بعض العلوم فهو مندوب وإذا كان ينشأ من هذا السفر خلل كبير أو هلاك في الدنيا والآخرة فهو سفر محرم كأن يضع الولد أبوه المتقدمين في السن العاجزين بلا معين ولا يب... يب... يب... راعي لهما ويتأخر بحظ نفسه في سفر واجب وسفر مندوب وسفر محرم أو إنه جالس في مكان يحضر مجالس العلم ويستفيد منها. وله رسل رسول لديه فيسافر بطرا يدعو مجالس العلم ويدعو هذا الإكرام الإلهي ليعيش مع أهل مع أناس فاتقين فاجرين ما صار مثلهم بعد حين فهذا السفر محرم إذا كان في السفر عطبا في الدين فالسفر محرم في كمان سفر موجود كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله كزيارة العلماء بالتخلق بأخلاقهم وآبابهم وتحريك الرغبة بهم واقتباس الفوائد العلمية من أنفاتهم وهناك سفر مباح فمهما كان قفله طلب المال بالتعثف عن السؤال ورعاية بسفر مريئة على الاهل والعيال والتصدق بما يفجر من مبلغ, من مبلغ عن مبلغ الحاجة صار هذا السفر مباحا بهذه النية من اعمال الاخرة لو ان الانسان خرج لأداء عباده وكان بعثه الرياء والسمعة فهذا السفر ليس من اعمال الاخرة لو ذهب الى الحج بنية السمعة والرياء وأن يحتفل الناس به وأن يقضموا لتهرئته ولكي يكتب على اسم ولكي يقال له الحاج فيفق الناس به فيأخذ أمواله هذا السفر الذي في ظاهره أنه للعبادة بحسب المية لي أن مية صاحبه الرياء والسمعة كان سفرا خارجا عن أعمال الآخرة وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتحدث عن آداب المساتر التي ينبغي أن يفعلها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين